بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فمن علوم الآلة أو العلوم الآلية التي ينبغي لطالب العلم العناية بها والاهتمام في تحصيلها وتأصيلها علم النحو وهذا العلم. يعتبر علما مهما ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم الكتاب والسنة كما أراد الله عز وجل إلا أن يكون عارفا بهذا العلم القواعد التي وضعها النحات لمعرفة الكلام العربي وما يطرأ عليه من أحوال الإعراب والبناء وما يتبع ذلك فهو من علوم الآلة مهمة. ولا يمكن لطالب علم أن يكون طالب علم قويا إلا إذا كان على معرفة بالنحو لأن علم النحو هو الذي تفهم به الرابط بين المعاني والكلمات فرب ورقة تقرأها يكون المبتدا في أول الصفحة والخبر في آخر الصفحة ولا يميز لك المبتدا من الخبر إلا النحو الذي هو إصلاح اللسان عن اللحن في الكلام والعناية بإصلاح اللسان أمر في غاية الأهمية. فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عربيا وقد أوتي جوامع الكلم وأوتي فصاحة وبلاغة وبيانا أعجز الفصحاء والبلغاء وقد كان العرب يعنون بهذا غاية العناية بإصلاح اللسان من اللحن وكان يعتبرون اللحن في الكلام كالجذام في الوجه أرأيت وجها به جذام يكون جميلا أو قبيحا الجواب قبيح كذلك إذا تكلم المتكلم وهو يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخفض الفاعل ويجر طيب ما فيش تحسن لهذا؟ إيش رأي الآن؟ طيب انتبهوا بارك الله فيكم أقول إن لحن في الكلام كالجذام في الوجه وقد كانت العرب تضرب الولد إذا لحن في الكلام. إذا حصل لحن رفع منصوبا أو نصب مرفوعا فإنه قد يضربون الولد إذا حصل منه هذا كل ذلك عناية بهذه اللغة العظيمة التي أرسل الله عز وجل نبيه ورسوله بها وكان القرآن عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربياً وقد قال الله بلسان عربي مبين ولا يمكن لطالب العلم أن يكون على معرفة بالكتاب والسنة كما أراد الله عز وجل إلا أن يكون على معرفة بالنحو ولذا قال العلماء إن علم النحو يعتبر فأس العلوم ما معنى فأس العلوم؟ يعني من كان نحويا سهلت عليه بقية العلوم إذا كنت قويًا في النحو تسهل عليك بقية العلوم لأنك صرت تفهم المعاني وارتباط الكلمات ومن كان ضعيفا سيمر على بعض الأبحاث التي مرجعها إلى النحو فينصرف عليها عنها ويمر بها مرورة الكرام يجد هل أن هذه تفسيرية أو مصدرية قال هذا ليس مهما هذا ليس مهما ويقرأ أيضا فيجد المصدر والكلام حول المصدر فيقول هذا ليس مهما ويمر ويقرأ فيجد خلافا في بعض الأحرف في دلالتها وليس مهما وهكذا تفوت من المسائل العظيمة في فهم دين الله عز وجل بسبب ضعفه في النحو بل ربما أنتم سمعتم ماذا قلت قبل هذا أقول أن بعض طلبة العلم من زهدا في الناح تمر عليه مسائل في كتب العلم ويكون الخلاف فيها نحويا والخلاف لغويا فهو يمر عليها لا لكونها غير مهمة وإنما يمر عليها لكونه لم يفهمها لم يفهمها ولذلك يفوته من معرفة دين الله عز وزل بمقدار ضعفه وعجزه عن تعلم هذا العلم أنت كيف تثق بعلم شيخ يدرسك وهو لا يعرف الفاعل من المفعول وللجار من المجرور ولا المضاف من المضاف إليه ولا من المابني عرفتم كيف ستفق بعلمه ولذلك هذا العلم يعتبر من أهم العلوم وقد ذكروا في بعض التراجم في بعض الروايات أنه ربما كان يلحن لحنا فاحشا وبعضهم يقولون ربما لحن ما معنى لحن؟ يعني أخطأ في الكريمة تكون مرفوعة فيجعلها منصوبة أو مجرورة ولماذا يعنى, يعني العلماء بذكر هذا في ترجمة الراوي من أجل أن تحذره وتعلم أنه ربما يروي الحديث ويلحن فيه ويخطئ فغيره أحسن منه وأرجح منه عرفتم؟ ولذلك اللحن كما سمعت الكلام سيئا قبيحا وقد جاء بعضهم أظن عبد العزيز ابن الدار وردي جاء إلى مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وكان يلحن، فقال قال أريد أن أطلب علم الحديث. قال أنت بحاجة إلى إقامة لسانك أحوذ منك من طلب علم الحديث. فعلم النحو أيها الطالب ينبغي أن تعتني به، وألا تخاف منه ولا تهابه. فإنه فإن بابه من حديد فإذا دخلت وجدته خزفا في أول الآمر ربما تجد أن فيه صعوبة وهذه الصعوبة سببها تزهيد الدول في علوم اللغة العرمية واعتناءهم بالنسبة لطلبة المدارس بالعلوم التجريبية ونحو ذلك حصص الفيزياء والرياضيات والانجليزي هي الحصص الاولى في صفاء الذهن صح؟ صح ولا لا؟ اما النحو والبلاغة فانها في الحصة السابعة او السادسة والذي يحضرها من الطلاب اقل من لقليل قد انصرفوا من زمن الاستراحة ويختارون لهذه المادة مدرسا خاملا لا يلتفت احضر الطالب ام لم يحضر فهم الطالب ام لم يفهم وصار يزهدون من اللغة العربية وهذا من فعل اعداء الاسلام انهم يزهدون من تعلم اللغة العربية وكم قد حارب الاعلام اللسان العرب الفصيح في مسلسلاتهم وفنهم الهابط يجعلون المتكلم باللغة العربية محل سخرية وهو كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام صحابة رسول الله وسلفنا الصالح وهو ربط بين آخر, آخر هذه الأمة وبين أوليها وصاروا يهرعون إلى تعلم لغة الإفرند الإنجليزي والفرنسي والألماني يأتيك ويقول معي إنجليزية أنا ويشمخ بها ويتكلم بها لمناسبة ولغير مناسبة قد قال شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والخلق تأثيرا قويا بينا، ولقد صدق رحمه الله من تكلم بلغة وعتادها فإنها تؤثر فيه، تجد الذي يتكلم باللغة الإنجليزية فيه فيه رطانة الأعاجم، صح صح ولا؟ متأثرا بهم وأنت إذا تكلمت بلغتهم وشابهتهم في ظاهرهم أثرت المشابهة في الظاهر في المشابهة في الباطن ومن تشبه بقوم فإنه منهم إن تعلم, لغتها تعلم لغة هؤلاء إنما هي بمقدار الحاجة وإلى ما تدعو إليه الحاجة لكن أن نلزم الناس جميعا بتعلم اللغة الإنجليزية من باب مواكبة العصر فهذا من الباطل النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد ابن الحارف بتعلم العبرية صح؟ فهل أمر الصحابة كلهم الجواب لا بجانبه أبو بكر الصديق أمره ما أمره عمر بن الخطاب أمره بتعلم لغة عبرية ما أمره أمر زيد ابن ثابت وهذا يدلك على أن الذين يلزمون الطلب, الطلب بالمدارس بتعلم اللغة الإنجليزية أن هذا الإنزام ليس لهم فيه وجه لماذا؟ لأننا بحاجة إلى تعلم لغتنا لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وعلى آل وسلم ولغة صحابة رسول الله والقرون المفضلة فصارت كليات اللغة العربية الذين ينتسبون إليها قلة على طالب العلم أن يعرف قدر هذه اللغة التي يتعلم قوائدها ويضبط الفاظها ويتكلم بها على جهة البيان والفصاحة قد كان السلف كما سمعت يعنون بتعليم اللغة العربية لأبنائهم الشافعي خرج إلى البادية محمد بن الدريس الإمام مكث عشر سنين في البادية لماذا من أجل أن يأخذ من الأعراب اللغة الفصيحة فصار كلام الشافعي في كتاب الرسالة حجة في اللسان العربي وكما سمعت أن العرب كانت لهم عناية بالغة بهذا اللسان ويعنون بتعليم أبنائهم حتى خرج وقد سجل التاريخ كلاما جميلا لكثير من الأبناء بسبب فصاحتهم وسرعة البديهة في الرد فقد التقى الحجاج ابن يوسف الثقفي الأمير الظالم ولي إمارة العراق كم سنة يا أخانا عبد المزيد بسرعة كم عاما أميرا على العراق أنت ها كم عشرون سنة ولي إمارة العراق وكان ظالما سفاك للدماء التقى بولد صغير فقال يا ولد هل تحفظ القرآن قال نعم قال اقرأ علي قال اذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا قال ويحك يدخلون قال قد كانوا يدخلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما في زمنك أنت فإنهم يخرجون فهذا من قوة ما ربي عليه الأولاد في حسن البيان وسرعة البديهة وهذا عبد الله بن الزبير وهو أول مولود يولد بالمدينة كان يلعم مع الفتيان والصبيان فمر عمر في الطريق فهرب الو... الأولاد وبقي عبد الله بن الزبير زبير. فقال عمر رضي الله عنه لماذا لم تهرب مثلهم قال لم تكن الطريق ضيق حتى أوسع لك ولم أحدث جناية حتى أخافك فهم كانوا يعنون بالأولاد في قوة الرد والبيان والفصاحة وقد يجر هذه القوة في البيان إلى أن تكون أجوبتهم مسكتة كي يأبت بيضاء اللون تسر الناظرين رقم اللوحة جمرك مصراتة 48275 مغلق علينا الطريق ونحن مسافرون المهم صاحب السيارة يا خوط وجزاكم الله خيرا ف. قد تجرهم هذه الفصاحة والبيان إلى أن تكون لهم أجوبة مسكتة قال أحدهم قد قال له أبو في لحظة غضب يا ابن الزانية فقال الولد الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وجاء بعضهم إلى الجاحظ يزوره في بيته الجاحظ عمر بن بحر أبو عثمان المعتزني ولقب بالجاحظ لجحوب عينيه فجاء ضيوف يطرقون الباب فخرج الولد وفتح الباب فقالوا أين أبوك؟ قال ها هو يكذب على الله ينظر إلى المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي وهذه من الأجوب القوية التي كان بعضهم ربما يجيب بها وأيضا مما ذكر من هذه النوادر أن الأعمش قال لابن له أحمق إذا واخضر لي حبلاء فقال الولد كم طوله ففرح قال الحمد لله يعني فهم قال طوله ستة امتار قال وكم عرضه قال عرضه مصيبتي فيك المهم هذه الامور قد كان الرائيل الاول يعنون بقوة البيان وحسن التعبير وقد ذكر أن في سبب تصنيف النحو وتقعيده على قواعد ما حصل بين أبي الأسود الدؤلي وابنته قالت ابنته ما أجمل, ما أجمل السماء ما أجمل السماء فقال أبوها نجومها قال ما هنا استفامية قالت ما أردت أن أسأل أردت أن أتعجب قال قولي ما أجمل السماء وافتحي فاك عرفتم ثم وضع علم النحو فعلم النحو هو قواعد لمعرفة العوامل التي تؤثر في الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك وكما سمعت أن العناية به بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يفهم الكتاب والسنة يعتبر واجبا والناس في تعلم النحو ثلاث طبقات أو حالهم مع النحو ثلاث أحوال إما أن ينصرف عنه بالكلية كحال الصوفية الذين ذكر أبو الفرج الجوزي عدم عنايتهم بهذا في كتابه تلبيس إبليس. ومنهم من, أف... من بذل عمره كله في دراسة النحو فأشغله عن الكتاب والسنة وضاع كثير من عمره في مسائل لا يلزمه المعرفة بها فتجد لغو... لغويا قد أدرك فنونا من اللغة لكنه لا يعرف عن فقه الإسلام شيئا وأسوأ من هذا أن يكون ذا عقيدة فاسدة فما تغني النحو والأدب, والآدب والفصاحة وصاحبها هاو بها في نار جهنم طرف وسط هم الذين أخذوا من النحو واللغة ما يقيم الألسن وما يفهمهم معاني الكتاب والسنة وهؤلاء أخذوا النحو وسيلة أو غاية الجواب وسيلة فيا طالب العلم خذ النحو وسيلة علم وسيلة لا علم غاية خذ به ما تفهم به ارتباط المعاني وما تفهم به الكلام العربي على الوجه الصحيح وما تفهم به الكتابة والسنة أما ما زاد على ذلك فهو من ملح العلم ومن ترف العلم لسيما إذا أشغلك هذا الترف عن أمور مهمات يجب تعلمها من دين الله عز وجل فلا تخف النحو فإنه علم شيق إذا أحبه الشخص صار نحويا وصار أيضا ممن يتكلم به وهناك بعض من درس النحو ولم يتكلم به وهذا خطأ تجد الواحد درس كتبا في النحو قطر النذى شرح ابن عقيل حاشية الحاشية على لشموني وابن يعيش وغيره من الحواشي مغني اللبيب والحاشية عليه وهكذا كتب كثير درسها لكن إذا تكلم كأنك أمام عامي موجود يتكلم بلهزة العوام وبكلام العوام وهذا خطأ أسوأ من هذا أن يكون شيخا معلما وعنده طلاب ويتكلم بلهجة العوام هذا أمر سيء الذي ينبغي أن يصعد بطلابه إلى تعلم اللغة العربية وأن يتخاطب الجميع بها عرفتم والأمر يحتاج إلى معرفة القواعد ويحتاج إلى ميران وممارسة الأيام الأولى قد تخطئ ترفع منصوبا تنصب مجرورا وهكذا يحصل منك خطأ وبالخطأ تتعلم تقول لا هذه مرفوعة ما ينبغي أن تأتي مجرورة لا هذه منصوبة ما ينبغي أن تأتي مرفوعة وهكذا شيئا فشيئا حتى تصير فصيحا ثم بعد ذلك طالب العلم أنت مؤهل والمرجو أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين تمشي مراحل الطلب كلها تتكلم بلهجة العوام فإذا جئت تعطي درسا تريد أن تتكلم باللغة العربية فستصير عند الحاضرين ضحكة صح صح وخطأ يريد أن يتكلم العربية فإذا الناس يضحكون من كلامه لماذا لأنه لم يعتد أن يتكلم بها فأنصح طلبة العلم أن يحسن الخطاب وإذا درس النحو أن يطبق النحو في كلاميم. تقول رأيت أبوك تقول لا هذه خطأ قد أخذنا في النحو أننا نقول رأيت أباك وأنتم درسين من ورائي رأيت أباك وينفعك هذا الخطأ الذي يعقبه التصحيح تقول جاء زيدا لا هذه خطأ كان ينبغي أن أقول جاء زيد, جاء زيد. عرفتم مررت ببيت أبوك لا هذه خطأ كان ينبغي أن أقول مررت ببيت أبيك مش محتاجين تحفى خلاص فإذا أنت كلما أخطأت وصوبت علق العلم في داخلك ولذلك أنصح طلبة العلم أن يحسن الخطاب وأن يعود لسانه الألفاظ الحسنة وأن يتكلم باللغة العربية دون تكلف أو تشدق تدخل على بعض الناس كيف حالك يا فلان لا هذا خطأ واضح أنك تتكلف الخطاب الهدوء بالنسبة للأخوات الهدوء اسكتوا الأطفال ها كم المهم تعلم النحو أنا أسجعك عليه ولا تخف منه وكان الإخوة الليبيون في دماد يتضايقون من هذا العلم جدا وعرف إخوة أخروه إلى النهاية وبعضهم قد انغلق عليه وترك اتمامه وهو الآن يتمنى أن يرجع إلى الوراء من أجل النحو فأنت لا تخف ولا تكن هيابا فإذا عزمت فتوكل على الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا اياك والعجز وياك والمخاوف النحو نحو هذا اني مفهمتاش وصعب عليا قام زيد وما ادري ايش وكذا لا اترك هذا خذ القاعدة افهمها خذ التعريف افهمه خذ المتن فلينضبط عندك طبق في البيت مع اهلك مع اخيك مع والدك مع زوجتك مع ابنائك شيئا فشيئا حتى ينطلق لسانك ويصير الامر محببا اليك عرفتم واللغة العربية تجعلك رقيقة الطبع. قال الشافي من تعلم العربية رق طبع ولذلك الذين يعنون باللغة العربية في الغالب تجد رقيقة الطبع عرفتم وطالب العربية أيضا فصاحته تنفعه في مقارعة أهل الباطل صح؟ صح ولا لا؟ كم من صاحب خير وسنة وعلم غلبه خصومه من أهل الباطل لضعفه على البيان صح؟ ولذلك الباقي اللاني هذا وهو من الأشعرية من نظراء الأشعرية كان لقوة بيانه ربما يتناظر مع خصمه فيتكلم ويسهب ويوسع في العبارة ثم يقول لخصمه إذا أعدت ما قلت سلمت لك بس تعيد فقط يقول خصمه إذا أعدت أنت ما قلت سلمت لك من قوة عبارته فأنت الآن تعلم النحو طريقا لفهم الكتاب والسنة طريقا لأن تكون ذا بيان وفصاحة طريقا لنصرة دين الله عز وجل والرد على أهل الباطل لا يأتي صاحب البدعة يلعب بك بأسبوعه وأنت صاحب حديث وسنة بسبب أنه فصيح لا قارعهم حتى في الفصاحة وقارعهم حتى في البيان عرفتم يا إخوة وكم قد زهد أهل الباطل بأصحابه الحق بسبب أنه ليس عنده نحو صح؟ يقول أنا هذا أجلس معه وهو لا يعرف المنصوبات صح يا أو لا أو أحيانا صاحب بدعة يقول لك يقول لك ما هو أو ما هي علامات الإسم أنت جئت تنكر عليه مسألة في السنة صح يقول عرف لي مثلا أذكر لي علامات الاسم كيف أعرف أن هذا اسم تقول أنت ما, ما أعرف قال إذا تعلم يا بني النحو ثم تعال ماذا سيقول العامة غلبه فأنت أعقد في قلبك من الآن أنك تريد علم النحو من أجل أن تكون قويا في فهم الكتاب والسنة قويا في الرد على أهل البعض سيوتا بيضاء اللون رقم إيش؟ سيوتا بيضاء اللون 1.25 خمسة وعشرين تسعة خمسة وعشرين واحد ولا واحد. تسعة يقول نحن في عجلة. العجلة من الشيطان. عرفتم؟ فعلم النحو. أنا أرغيبك وأشجعك وما هي إلا فترة يسيرة وإذا بك صرت نحويا وربما يغلب عليك فقد أخبرنا بعض إخواننا ممن لهم عناية بالنحو أنه صار يعرب الآيات والقاري يقرأ بهم في الصلاة غلب عليه خلاص قل أعوذ برب الفلق قلوا فيه الأمر وابني على السكون أعوذ فيه المضارع مرفوع بالضم وهك مرفوع علامة رفعه الضم عرفتم فصار يعرب الآيات خلف الإمام هذا ليس بحسن ينبغي أن يعتني بفهم المعاني لكنه قد غلب عليه فأنت لا تخف النحو ولا تجعل بينك وبينه حاجزا لا وإن كنا نكره حصة النحو زمان أو بعض إخواننا عنده من المدرسي النحو لأن الحصة في الحصص الأخيرة ولا يحضرها إلا القلة وهذا يدلك على عدم اهتمام تلكم الأمانات وما يسمى بالأمانات في الزمن المنصرم وكانوا لا يعطون اللغة العربية أهمية مع حاجتهم إليها الآن الرئيس دجاء يلقي كلمة في مؤتمر قمة هل سيتكلم بالليبي الجواب نعم سيتكلم باللغة العربية إذا أجروا لقاء بمسؤول سيتكلم باللغة العربية ولذلك ترى من كلامهم إذا تكلموا باللغة العربية ما يجعلك في تعجب وذهول من الأخطاء الفاحشة فنبتده إن شاء الله في دراسة التحفة السنية على مقدمة الآجرومية وهو كتاب قد نفع الله به نفعا كبيرا وصار طلبة العلم يعولون على هذا الكتاب المقدمة هي لأبي عبد الله محمد ابن محمد الصنهاجي الفاسي الفاس بلاد فاس اين في المغرب المقدمة له وعرف بابن آج الروم اي الفقير الصوفي هذا معناها وفاته في ثلاث وعشرين وسبعمائة بفاس طيب والشارح ومحمد محي الدين عبد الحميد وهذا الرجل له إناية بتحقيقات كتب النحو وكان رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر ومجمع اللغة أيضا وكتابه هذا قد وفق في تيسيره لطلبة العلم فيحصن البداية به في علم النحو في ضبط قوائده وكنا ندرسه بدار الحديث بدماد طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم الكل معه كتاب ما وزعتم شنو سيوزع المسن سيوزع والكتاب سيشترى حتى ثمنه يا إخوة يسير ومن لم يجد قدرة على شرائه يخبرنا إن شاء الله طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الشارح الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة دان القطاف هذه عبارات استهل بها الشارح وهو محمد الدين عبد الحميد المصري يقول هذا شرح واضح العبارة وهذا مما يسهل للطالب فهمه الكتاب، فإن غموض العبارة يجعل الفهم عسيرا والطالب المبتدئ يكون في حاجة كبيرة لوضوح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمر يعني إشارات المؤلف أيضا ظاهرة ليس فيها تأويل أو خفاء كلام المؤلف الشارح في غاية من الوضوح تسهيلا للمبتدئ ولذا ستجد في الكتاب ان المؤلف قد اكثر من الأمثلة وذكر تمارين عقب الدرس من اجل ان يتدرب الطالب على حل الاسئلة تأخذ الدرس ثم تحل الاسئلة وتلتحن نفسك يانع الثمرة نعم قد أينع الثمرة هذا الشرح أينعت واستفاد منه طلبة العلم ووضع الله له قبولا فلقد كثر الإقبال عليه وتعدد الطبعات هذا الكتاب يانع الثمرة داني القطاف يعني بإمكانك أن تصل إلى الفائدة منه عن قرب وعن سهولة كما قال الله عز وجل في أوصاف الجنة قطوفها دانية أن تتناول الثمار على أي هيئة ولو كنت مضجعا تدنو منك الثمار فنسأر الله الجنة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات كثير الأسئلة التمرينات، التمرينات لماذا؟ كي تتمرن على القواعد وبعد ذلك أيضا يسهل عليك التطبيق، يسهل عليك التطبيق والتمرينات قصدت به الزلفة إلى الله تعالى إذا ماذا قصد الشارح؟ الزلفة إلى من؟ تقرب إلى الله. عز وجل وهذا هو المقصد الذي ينبغي أن يعتني به أهل العلم طلبة ومعلمين وكتاب وشارحين ودعاة وعلماء قال قصدت به الزلفة إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرومية إذن كان غرض المؤلف وهمته أن يسر المقدمة الأجرومية يعني من غلق منها فإنه سيفتح هذا المنغلق وما صعوب منها فإنه سيسهله وما لم يكن واضحاً فإنه سيوضحه كل ذلك بعبارات واضحة وإشارات ظاهرة قال قصدت به الزلفة إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرمية على صغار الطلبة إذن مقدمة الأجرمية يعتني بها صغار الطلبة وصغار الطلبة طلبة العلم إما أن يطلب العلم منذ نعومة أظافره كما كان سلفنا الصالح متى يطلبون العلم منذ الصغر لأن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر والصغير عادة يكون غير مشغول الفكر والبال ورقة بيضاء هكذا فما استودعته في قلبه بطية فمقدمة الاجرمية في وضعها هي للصغار او للكبار للصغار وانت لا تستنكفا تقول هذه موضوعة للصغار فكلنا في العلم صغار انا وانت من الكبار والصغار الصغار عرفتم فكونها موضوع لصغار الطلبة فقل أنت حيها أنا من صغار الطلبة عرفتم قال بتيسير فهم المقدمة الأجرومية على صغار الطلبة لأنها الباب إلى تفهم العربية إذا تريد الباب تريد الباب إلى أن تفهم العربية فإذا لابد من فهم مقدمة الأجرومية بشرح من بشرح هذا الرجل الذي بذل جهدا في تيسير فهم هذه المقدمة فرحمه الله ورحم الله صاحب المقدمة لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل هذه هذا من تأثره بمصر فإن مصر درجت عندهم مولانا هذه يا مولانا يا مولانا وأظن حتى السودان عندهم هذه من السودان أنت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسودوني وقد قال إنما السيد الله ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم له سيادة أنا سيد ولد آدم ولا فاخر فهنالك سيادة مطلقة وهنالك سيادة مقيدة السيادة المطلقة لمن لله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله أما المقيدة فقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما جاء قوم لسيدكم فأنزلوه فهو سيد قومه فلك أن تقال فلان سيدنا أو فلان سيد قومه بالتقيه أما بالإطلاق فإن الله هو السيد ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الولاية لكن لا يقال مولانا رسول الله ولغة الكتاب العزيز لغة الكتاب هي اللغة العربية إن أنزلناه قرآنا عربيا وأيضا بلسان عربي مبين لماذا أنزل باللغة العربية أنت؟ هذه المرة لا تقل مسافر بلغة بلغة. لماذا أنزل باللغة العربية كي يفهموا لأن الرسول كان عربيا ولأن قومه عرب أحسن ولأنه معجز لهم فقد كانوا فصحا وبلغاء فكان معجزا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور بل تحداهم بصورة، بل بآية عجزوا عجزوا ولذلك جبير بن مطعم لما جاء إلى النبصة في صلاة المغرب وهو يقرأ أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون ماذا قال كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير ولذلك كانوا لا يجعلون أحدا يستمع إلى هذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لأنه لو سمعوا آمنوا فإن عليه فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة كلام رب العالمين هكذا صلا. ولغة الكتاب العزيز وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل فهو خير ما أسعى إليه نعم على المؤلف سواء كان شارحا او مختصرا او معلقا او مؤلفا عليه ان يرجو فيما يكتب رضا الله عز وجل والتأليف ايها الاخوة يعتبر من اعظم ابواب الدعوة الى الله عز وجل ومن اعظم ابواب نفع المسلمين ولذلك قالوا إن العبد لا يزال سالما في عرضه ما لم يؤلف فإذا ألف صار الناس إما مادحا أو ذاما صح وقالوا أن من ألف فقد وقع او وضع عقله في طبق وقال ايها الناس هذا عقلي فهمتم فاذا التأليف يحتاج الى ان يتأهل المرء اليه اما ان تأتي بمؤلف ضعيف هزيل وتتصدى لباب انت لا تتقنه ثم تقول وأرجو أن أستحق بهذا رضا الله نخاف عليك أن تكون ممن أثم بهذا فليس كل من كتب كتب وليس كل من أخذ الدوات والمحبرة كان كاتبا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سوت وجهك بالمداد لكن هذا الرجل الشارح هو ممن يحسن هذه الشروح ولا أدل على ذلك من كتبه التي شهد العلماء بقوته فيها في علم النحو وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل فَوَخَيْرُ مَا أَسْعَى إِلَيْهِ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِ و... وَالِدَيَّ وَلِلْمُ ولوالدي... وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ يَقُومُ الحساب آمين إذن هو أراد الدعاء ولم يريد الآية طيب قال المقدمات هذه مقدمات بين يدي الكتاب ويريد منها الشارح أن يجعل قبل الطالب قبل أن يدرج إلى الكتاب مقدمات مهمة في هذا العلم ينبغي أن يعرفها قال تعريف النحو هذا أمر مهم ما هو العلم الذي ستدرسه موضوعه ما هو الموضوع الذي يعتني به هذا العلم ثمارته لماذا تدرس علم النحو واضعه من الذي صنف في هذا العلم ووضع قواعده وضوابطه طيب قال المقدمات تعريف النحو موضوعه ثمارته، نسبته واضعه حكم الشارع فيه هذه مسائل مهمة للطالب أن يتعرف عليها قبل أن يدخل في شرح مقدمة الآجرومية قال هنا التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني كلمة النحو في اللغة العربية عدة معاني منها الجهة الجهة تقول ذهبت نحو فلان ما معنى نحو هنا جهة فلان جهة إذن النحو تطلق بمعنى الجهة قال هنا ومنها الشبه الشبه والمثل الشبه والمثل تقول محمد نحو علي. محمد نحو علي. ما معنى مثله أو شبهه؟ يعني مثله هو شبهه. فإذا النحو في اللغة في اللغة ليس في الصلاح المحدث في النحات، لأننا قلنا التعريف الآن التعريف تقدم معنا في درس البيقونية أنها يشترط لها شرطان فمن يقول أنا من يقول أنا قم يا أخانا أنت الشرط الأول أن تكون جامعة مانعة الشرط الثاني طيب استريح لا الذي ورائك أخانا أنت, أنت أيها الشرط الأول أن تكون جامعة مانعة أن تكون جامعة مانعة حاوية ليقصان معرفة في ميسا أحسن أن تكون جامعة مانعة والشرط الثاني أن تصان عن الإسهاب لا يكون فيها إطالة جامعة لأفراد المعرف مانعة من الاعتراض والانتقاد عليه احسن خذ الدروس المهمة طيب فهنا التعريف هل هو في الاصطلاح او في اللغة الجواب في اللغة اللغة اوسع او الاستلاح اوسع اللغة اللغة اوسع لان ما معنى الاستلاح ان يتعارف قوم على معنى من المعاني يجعلونه بينهم أن يتعارف قوم على معنى من المعاني فيجعلونه اصطلاحا بينهم ومن هنا قرروا لا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف وبيا معي الآن, الآن علم النحو من الذي يعرفه النحات أو المحدثون ها النحات أو المحدثون يعرفون علم النحو النحات الحديث تعريف علم الحديث من يعرفه النحات او المحدثون محدثون طيب الخاص والعام والمطلق والمقيد من يعرفه الصليون معي عرفتم اولا فاذا كل اهل فن هم اولا بفنهم وصلت فإذا النحو الآن عند اللغة واسع يطلق على معاني يطلق على معنى الجهة ذهبت نحو فلان ما معنى جهة فلان ويطلق على الشبه والمثل محمد نحو علي يعني مثله وشبهه قال هنا وتطلق كلمة نحو في استلاح العلماء في استلاح العلماء من المراد بالعلماء علماء النحات المراد النحات طيب على العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الاعراب استريح يا يحفظكم في حال تركيبها من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك إذا نرجع فنقول العلم بالقواعد العلم بالقواعد العلم تقدم تعريفه في درس الأصول الثلاث فمن يقول ها أنا ذا قم يا صاحب النظارة هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أحسن جزاك الله خير قال هو العلم بالقواعد والقواعد جمعه قاعدة فما تعريف القاعدة وقد تقدم أيضا جماعة الدورة الأولى دورة من القيم العلمية الأولى نعم قوم يا صاحب النظارة ايضا اخوكم يقول ان القاعدة تعريفها ليس تنظيم القاعدة انتبهوا ان القاعدة تعريفها ما يبنى عليه غيره اصاب ام اخطأ أنت عرفت الأصر يا أخانا أبك نعاس أنت بك نعاس استرح نعم من القائلها أنا ذا من هذه الجهة قم يا صاحب العمامة هي قضية كلية تندرج تحتها جزيئات صح احسن اذا القاعدة هي قضية كلية فضل استريح هو العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية اذا عندنا قواعد وضعها من؟, من النحات ماذا يعرف بهذه القواعد الى اي شيء سنتوصل بهذه القواعد الى معرفة احكام اواخر الكلمات العربية ها اذا اذا النحو له علاقة باواخر الكلمات لما اقول جاء محمد اين النحو اين في اي حرف اين جالس النحو في الدال ساكن او مؤجر في الدال النحو الان في الدال اذا تريد ان تكون نحويا ستنظر الى اخر الكلمة جاء محمد دن, دن. طيب الدال هنا عليها ضمة طيب اذا هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة ماذا مرفوعة صح مرفوعة على أن مبتدا مرفوعة على أن فاعل أم ماذا فاعل لأنه من الذي أحدث المزيء من هو محمد فالنحو الآن يقول لنا انتبهوا إلى آخر الكلم نريد نعتني بمحمد بالميم يا النحات يقولون ليس لنا علاقة يا جماعة بالحاء ليس لنا علاقة بالميم الأخرى ما سنهتم بالدال أيوة نحن هنا واضح إذا النحو يعتني بأواخر الكلمات إذا قلت لماذا لا يعتني بالوسط أو الأول سؤال جيد ولا ما هو زين. من الترف العلمي سؤال هذا لأنهم قالوا إذا كان الوسط أو الأول معناه بنية الكلمة وبنية الكلمة لها علاقة بعلم آخر اسمه الصرف تمام كيف بنية الكلمة هذا له علاقة بالصرف طيب أنتم أيها النحات بماذا تعتنون؟ قالوا ننظر إلى أواخر الكلمة يهمنا من لفظ محمد الحرف الأخير واضح؟ إذا جاءوا جماعة الصرف هذا علم آخر من اللغة قالوا لا لا نحن ما يهمنا حال الحرف الأخير مرفوع منصوب مجرور لا نحن نفكر في بنية الكلمة كيف كانت واضح؟ واضح ولا؟ إذا هو القواعد التي يتوصل أو يعرف بها عن طريقها أحكام أو الكلمات، زين؟ الكلمات العربية أو العبرية أو الفارسية أو الصومالية، نعم؟ العربية. إذا النحات يعنون بالكلام العربي بالكلمات العربية لا يأتون بكلام بربري لا بكلام فارسي لا بكلام عبري لا بكلام إفرنجي لا واضح إذا الكلمات التي يشتغل عليها النحات هي الكلمات العربية يشتغلون بأواخرها أو وسطها أو أولها أو آخرها. لكن لاحظ قال احكام اواخر الكلمات العربية احكام يعني ممكن يكون الكلمة معربة وممكن تكون مبنية سيأتينا سيأتينا لا تخف تقول الشيخ سيشوش علينا ايش معربة وايش مبنية ثم الدرس القادم ان شاء الله سيكون فيه شيء من العرض على الشاشة طيب والشاشة أظن أنكم تفهمون منها أكثر صح صح ولا؟ فإذا احتجنا إلى الشاشة خلال الدرس فعندها إن شاء الله سنشرح عليها. هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أوآخري الكلمات العربية في حال تركيبها. اسمعنا تركيبها. يعني إذا ركبت مع كلمة أخرى. الآن النحات تقول محمد لا يتدخلون الآن، صح؟ لأنه عنده مفرد ولا مركب، هاه؟ مفرد. فإذا قلت جاء محمد جاء النحات مسرع، جاءوا مسرعين، صح؟ لأن نحات مسرعين ماذا سيقولون قالوا ها هذا تركيب الآن سنتدخل تركيب الآن سنتدخل إذا بقيت كلمة محمد وحدها قالوا لا نحن ندخل في الكلمات حال تركيبها أما إذا لم تكن مركبة فإننا ننصرف عنها واضح لما قلنا محمد تركونا لما قلنا جاء محمد جاءونا طيب فقالوا جاء فعل ماضي مبني على الفتح محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره والسلام واضح إذا ننتبه لقولي هنا في حال تركيبها يعني كلمة مع كلمة واضح في حال تركيمها من الإعراب والبناء وما يتبعه ذلك الإعراب هو تغير الكلمة بسبب اختلاف العوامل. الداخلة عليها هذا إعرام البناء لزوم الكلمة حالة واحدة الإعرام تغير الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها انتبه معينان نأتوا لكلمة أو لفظ محمد انظر كيف سيتغير هذا اللفظ بتغير العوامل تقول جاء محمد رأيت محمدا مررت بمحمد تغير تغير أو لا تغير لأن العوامل ما لها تغير جاء محمد لأنه فعل جاء يحتاج إلى فاعل والفاعل لا يكون إلا مرفوعا وصلت رأيت محمدا لأن محمد هنا ليس فاعلا إنما وقع عليه فعل الفاعل وهو الرؤية رأيت رأيت الآن فعل أو فعل وفاعل لو أردتها فعلا بس ماذا تقول رأى وصلت لو رأي... لو أردتها فعلا وفاعل قلت رأيت طيب ذهبت فعل و لو أردتها فعلا صح مسيت فعل و فاعل لو أردتها فعلا مشى جلست فعل فاعل لو أردتها فعلا جلست طيب إذن جاء محمد انتهينا من هذا رأيت عندي فعل وفعل باقي مفعول رأيت نقول لك ماذا رأيت تقول رأيت محمدا قلنا ما نصبتها سيكون الجواب لأنها مفعول به وعندنا قائدة نحوية المفعول به لا يكون إلا كما أن الفاعل لا يكون إلا النحو سهل صح له لا طيب. ماشي أمور النحو ولا لا؟ جاء محمد رأيت محمد مررت بمحمد الأولى جاء محمد رفع الثانية رأيت محمد نصب لو أردنا أن نعرب رأيت محمد رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتا دمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل الضمائر مبنية ولذلك يعرب محلها ما تقول رأيت تقول رأيت هذه زي محمد لا واضح يعني رأيت التاء هذه هي ضمير والضمائر مبنية أو معربة مبنية يعني تلزم حالة واحدة رأيت فعل وفاع محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة أو المقدرة ظاهرة على آخره وعلى وسطه أو على أوله على آخر نأتي إلى الثالثة مررت بمحمد مررت هذه فعل و لو أردتها فعلا فقط مرة صح مررت فعل وفاعل بمحمد ألباء حرف جر وحرف الجر يدخل على الأسماء أم يدخل على الأفعال أم يدخل على الحروف يعني من علامات الاسم دخول حرف جر عليه متفقون على هذا أيها النحات ما فيها أحد يخالف سيباويها ما فيه مررت بمحمد الباء حرف جر ومحمد اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخر. لاحظ معي إن كلمة محمد تغيرت من رفع إلى نصب إلى مسبب اختلاف العوامل. لأننا في الأخير قلنا مررت بمحمد. ما الذي جر لفظ محمد؟ ما الذي جره؟ ما الذي أصابه بالجر؟ الباء. ماذا فعلت الباء؟ جرت ما بعدها لأن حرف جر واضح تغير محمد هذا معنا أن الاسم مُعرب أو مبني أنت الآن فهمت شيء أن الأسماء المُعربة تتغير وأن الأسماء المبنية لا تتغير ستقول فورا هات لنا مثالا على اسم مبني لم يتغير مع تغير العوامل من حقك الجواب نعم سنأتي بمثال جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء تغيرت جاء هل قلت هؤلاء باعتبارها فاعل لا قلت جاء هؤلاء والعرب كلها تقول هؤلاء ما في أحد يقول هؤلاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء أنت الآن أول معلومة عندك الآن أن هؤلاء معربة أو مبنية مبنية إذا قلت لكم لماذا الجواب لأن لزمت حال واحدة ولم تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها فإذا قال قائل هي مبنية الآن لكن مبنية على ماذا على الضم الجواب لا على الفتح الجواب لا على الكسر الجواب نعم جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء طيب طيب او لا فاذا قال قائل نريد ان تعرب لنا صح صح او لا من اجل ان نفرق بين المعرب و المبني نقول طيب جاء فعل ماضي مبني على ايش على الفتح طيب هؤلاء اسم إشارة فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل إذا هؤلاء الآن مبني لكن محله معرض واضح في محل رفع فاعل يعني محمد الآن أخذ اللفظ وأخذ المحل صح صح أو لا اللفظ والمحل أخذها لفظ محمد لما قلنا جاء محمد هؤلاء هو مبني محله معرب هو مبني محله معرب مبني ليش لأن في الثلاث الأمثلة لزم حالة واحدة جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء ومعرب لكوني إذا جئنا نعرب جاء هؤلاء نقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع رأيت هؤلاء رأيت رأى فعل الماضي مبني على السكون والتاتاء الفاعل هؤلاء مفعول به هؤلاء مفعول به اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع نصب لماذا قلتم نصب؟ لأن المفعول به لا يكون إلا والفاعل لا يكون إلا والمجرور لا يكون إلا مكسورا وصلت نعيد رأيت هؤلاء هؤلاء مفعول اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به إذن المبنيات تعرب محلا صح؟ والمعربات لفظا ومحل وقت طيب طيب إلى هنا وصلى الله عن نبينا محمد على آله وصحبه